اعوذ بالله ان الشيطان الرجيم <تصفيق> Et pour l'aile gauche Well um I'm in هذا من في خوفي ورنا وضحين سوى املئ بالانقوا جيبي واملئ الانبواب الجبا يومئذ سمع يومئذ Mmh. <try> that <laughs> Lycka وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَ صُلُوبَ الْمُتَقِينِ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكُم أن مُتَدْذِينِ وَإِنَّهُ لَعَصِيْبٌ صرَفُنَّ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّ ذُو الْحَقِّ لَيَقِينٌ فَسَبَقَ فِحَدِّكَ مِرَضُّكَ الْعَظِيمِ وَدَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمِ